مقطوعة لزواج النورين سلام الله عليهم أجمعين يعني مو بس احنا نقول يا علي ولا الرسول يا علي يتصور الشاعر يقول هم ردت فاطمة لقبول الزواج ايش قالت يا علي قالت دخيلك يا علي ايسمح المقطوعة الجميلة يقل نشوف الفاطمة الزهر البتون وقاعد بصف امام الاولي وكنني اسمع صوت يسالها الرسول به من الصمد تقبلي كنشوفا فاطمه الزهراء البتول وقاعد بصفها امامي الأولي وجني أسمع صوت يسألها الرسول بهالزواج من الصميد تقبليت بسمة أم الحسن رادت تقول إيبلي وقالت دخي لك وقالت دخي يا صلوات